ي تَهون فيقونَ والذين في قُل بِ والذينَ في قُوبِ رَض والمرجفونَ في المدينين والمرجفونَ في المدينةِنا نغكَ بِم فَّ لا يجَونكَ فيه إ قَلَ م ما ثقفوا اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتلا سنة الله في الذين خلو من قبل الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أل ك اسمان الصَّ قُلْإِ ما إِه دَله وماَا يدرريكَ هل الساعاتَتَتكون قريبا وما يدر وَماَا يدريكَ, وما يدريك الساعةَ تَتكون اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ يقولون يا ليتنا أطعن الله يوم تقلب وجوهم في النار يقولون يا ليتنا أطعن الله طعنا الرسول وطانوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبرانا انا وكبرانا فان ضلوانا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب ربنا اتهم ضعفين من والان هم لعنه كبيرا ربنا اتهم بعفين من العذاب والان هم لعنه والان لعنه كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فضرره الله مناطه وكان عند الله وجيها فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سليدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما اننا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فاذين فبين أحملنها وأشتقن بنا وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب من المنافقات والمشركين والمشركات غفر الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم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 وَقالَا الذيين كَفَُ لَا تَأتينَ السَّاح قُلبَل وَرَبّلَ تَأتَّكُمْ آلمِ الغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالوا ذَرَّ ل يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالوا ذََّّةٍ في السماواتِ وَلَا فِي الأرض